إليك موسوعه ن النابلسي ل ه ك و للعلوم الله ف ه و الاسلاميه ج ع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 ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ر ي ح ا و و ج ن ء الله م تروها وكان ا ل ب م ا ت ع م ل و ن بصيرا إذ ج ح و ك م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 「まだま ا فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي ان بيوتنا ي ق ل و ن إن ب ي عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا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 م ؤ م ن و ن الأحزاب ا ق ل و ا ه ذ ا ما و ع د ن ا ا ل ل ه و ر س و ل ه وصدق ا ل ل ه و ر س و ل ه و م ا ز ا د ه م إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما ب د ل و ا تبديلا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 ن ي قل ل أ ز و ا ج ك ان كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين ف ت ع امتعكن ل ي ن أ و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا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 والحافظين و ف ر ج ه م و ا ا ا ل ح ف ظ ت و ا ل ه ا ل ن ا ل ل ه ك ث ي ر ا ا و ل ذ ا ا ك ر ت أ ع د ا ل ل لهم ه مغفرة و أ ج ر ع ظ ي م ا ل ا كان ل ا م ن ي ن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 أ ن موسوعه الله ل ي النابلسي ه وتخفي ك للعلوم ه ت خ الاسلاميه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 ل ا ئ ك ت ه ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما ا يا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 وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ا ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ف م ا لكم ع ل ي ه ن م ن عدة ع د ت ت ا فمتعوهن ل س ي ل ل ع ن و م الاسلاميه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 وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ة إ وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ك موسوعه النابلسي للعلوم ت الاسلاميه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 كان ي م ا إن ت ب د و ا شيئا أ و ت خ ع ه فإن ا ل ل ه ك ا ن ب ك ل ش ي ء ع ل و م الاسلاميه h e h e تقين الله. ان الله كان على كل شيء شهيد ان إ الله وملائكته يصلون على النبي يا و صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م م ؤ ن ا ت ب غ ي ر ما ا ك ت س ب و ا فقد ا ح ت م ل و م الاسلاميه ب ن ا يا ي أ ا نبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ع ل ي ه م من جلابي بهم ذلك أ د ن ا أ ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه ة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا مَلْعُونَ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 انما علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا ا الله الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين إن لعن لهم ه وأعد ف ي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 <سؤال> أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسى ن ا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا م فبراهم الله مما قالوا وكان عند الله مثل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 ف أ ب موسوعه النابلسي ه أ ل ل ه ا و م ا ل ا ا ل ا م ي ه